وقت رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنّا في غفلة من هذا ياويلنا قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا ظالمين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولاد فسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي. كنت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 في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم